أعظم ما يمكن أن يستنبط من هذه الآية إذا كانت قدرة مخلوق جاءت بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام في طرفة عين فكيف بقدرة الله رب العالمين جل جلاله فالله هو خالق هذا العبد الذي أتى بعرش بلقيس والله هو الذي خلق القدرة فيه وآتاه العلم والطريقة التي أتى بها بعرش بلقيس إلى أرض الشام فكيف بقدرة الله تبارك وتعالى إن فقه مجلول الآيات هو الذي يعين على طاعة الله فالله ما قص أخبار الأولين وأنباء الغابرين إلا أن نعتبر وفي هذا من العبرة ما يجعل القلب يفزع إلى الله تبارك وتعالى قال ربنا في آيات مماثلة قال أعلم لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هنا لما رأى سليمان ذلك كله بين عيني قال هذا من فضل ربي ومعرفة أن النعمة من الله أول طرائق شكرها قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ولن أن ينبغي أن يعلم أن الله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر فيبتلي بالشر ليعلم العبد يصدر أو ليعلم يصبر العبد أو لا يصبر أي ليظهر علم الله ويبتلي بالخير ليعلم أن يشكر العبد أيشكر العبد أو لا يشكر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أكثر من شكر فإنما يشكر لنفسه لأن الله جل وعلا غني عن خلقه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل لي سؤل مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص مخيط إذا أدخل البحر ولهذا قال سليمان ومن كفر فإن ربي غني عن كفر غني كريم وكلمة كريم في اللغة إنما تقال لمن يعطي ولا ينتظر أن يكافأ ولهذا يوصف بها الله أما السخي فهو الذي يعطي وينتظر أن يكافأ ولهذا لا يوصف بها الله والغني والكريم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فقال سليمان هنا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر بنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم